وانا شفت الميلوديه يا نتحفوزي وندرك هذا الرفش غينا وندرك انا نذكر انا نذكر والله معنا اسم الرقص اريد الرقص انا يا بابا وانا نذكر اللي قالوا لك قلبك مزيان صح مزيان فكايرا لو sigan wader a shimal wa kanzid bil halal daz the creational wa فن <تصفيق> الرجيم على غدايدو غدايدو باش تغلا على غدايدو غدايدو اش كاين هنا وصاحب اريد الدرشطه غدايدو كتشتر وخرج على غدايدو باش تغلا على غدايدو ما كتاكل غير بها على غدايدو minku ڤĤĤĭaачy tbqvq w dessertsn q o l g n a ii j j j j כ tbqvqvqqv деcuqvqvdqhqvdqvjqvdqvqt Gdaidou maghertoual ala فيش <تصفيق> يصحى فيش يصحى فينش بالراحه يا نقهات لحيه حافه وزغرهه فيش يصحى و langsam يات في جملة عقل هذا ضرب العقل العقل اصفى بالعقل هدر بالعقل اضرب بالعقل اضرب بالعقل في جملة عقل جملة عقل نردم للعقل في جملة عقل نركب للعقل نكلب العقل نكلب العقل شوف بالعقل وهدر بالعقل تعال هضرة بالعقل قر بالعقل القر al qual quins vidut sigi li a la verdar امسيكين يعرف يدوي فيخسر الفلوس راجل زيال امسيكين امسيكين كي يعرف يدوي ويخسر الفلوس كي يعرف يبركز وعرف عنده الفلوس pàtica